Salam alaikum wa Alhamdulillah, nampado wa hamdulillah ala salam fi alimana اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسلا على البلاء صابرا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 يطلع بعض الدعاء يقول لك يا اخي يعني ربنا سبحانه وتعالى ارسل موسى وهارون الى أعت خلقه ومع هذا قال لهما فقولا له قولا لينا والقول اللين حتفصر هذه الايه الكريمه فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فصلات هذه الايه قل لك طيب يعني نحن مطالبون بان نقول قول لينا والقران الكريم عامه قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ويقول لك في كثير من الاحيان نراكم ونراك انت الكلام ليه على وجه الخصوص يعني يكون في اسلوبك شده وقوه وما الى هذا فاين القول الايه القول اللين هذا مما التبس على خلق الله ومما لبسه وبقولها من ومما لبسه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 اسالك بقى طيب لما يقابلك ويقل ادبه عليك ويتطاول عليك وعلى دينك لسه برضه هتقعد تقول قولا لينا واحد انت بقى مش بتدعوه لا ده انت سمعت انه يسب الله ورسوله هتقول لي بالحكمه والموعظه الحسنه وقل له قولا لينا نشوف نشوف علشان الأمر لا يختلط على الناس ويبقى بعضهم ينظر إلى القرآن الكريم بعين عوراء يشوف وما يشوفش وهذا لا يجوز وهذا لا ينفع وهذا لا ينفع ومن أجل هذا أنا قلت أن تعميم القول اللين في كل المواقف ما نفرق أورثنا الضعف وجر علينا كلاب واستطالوا على الله وعلى الرسول وتلك مصيبتنا وتلك مصيبه طيب القول اللين بداه القران فقل هل لك الى ان تذكر ونشوف الكلام ده وأهديك الى ربك ايه ده كلام حلو قوي قوي قوي وبدا يريه الايات ويدعوه اللي حصل نشوف بقى هيختمها في رعاو إني لأظنك يا موسى مسحورة دمت تعبا وساحر فضل القول الليل الرد المباشر وإني لأظنك يا فرعون مثبورة يا الله يا سيد كده ما لازم نأخذ بالنا من الحاجات دي تطاولوا بياليل الأدب يبقى لابد وان يواجه بما يستحق تقول لي مصحور هقول لك مصبور يا حبيب مش بقى كل حاجة لا <تصفيق> ما من رحش صنعوا منا ولاية هذا ما لا يفهمه هؤلاء كل واحد عم بتكلم على كيف وذلك أنا, أنا قلت ما عندنا في الدعوة قطاع الولاية قطاع الولاية ده بقى القطاع اللي عايزك تبقى على طول مطاطي على طول حل تاخد على دماغك وتسكت ده ما ينفع يا بني أنا دعيت بالقول الليل بالحكمة بالموعظه الحسنه اللي قدامي تلعى قليل الأدب لازم يأخذ على دماغه لازم يوقف عند حد لازم يوقف عند حد وإني اللي أظنك يا فرعون مثبور دي الهمين اللي ربنا قال له فقول له قول الليل ما هو قاله خلاص ما هو قال القول الليل فاصبح هذا لا يستحق هذا القول الليل خلاص هو اخذ حقه في الليونه وتعبير واضح يبقى اللي انا بدعوه ده ليه حق في الليونه ده صحيح ده صحيح فاذا خرج خرج فلا يستحق هذا الحق في الليون مستحقوش بقى بس تعقول وعشان كده اللي قدمنا لما لقوا ان في ليون ليون ليون ليون بقى عندهم اللي ادب اللي ادب اللي ادب اللي ادب اللي ادب لضعجه ان الله بيتسب والرسول بيتسب واخد بالك شوية مغفلين يقول لك بالحكمه والموعظه الحسنه يا ابني حكمه مين وموعظه حسنه مين حكمه ربنا قال له ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه لما خرج اللي سبوا الله والرسول ارق دمائهم وأباح دماؤهم حتى ولو كان الواحد فيهم معلقا على أسطار الكعبه هي كده اللي ربنا قال له ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمعظة الحسنة هو اللي قال له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم هو اللي قال له وليجدوا فيكم غلظة مش دي لها وقتها ودي لها وقتها أنا أعطيته حقه في الليونة أعطيته حقه بالحكمة والمعظة الحسنه فأثبت أنه لا يستحق لا ليونة ولا حكمة رميه وحصل أثبت انه قليل الأدب قله الادب بقى لها اسلوب تاني خالص عشان كيف أقول لك الخلط أو كون يطلع واحد من أصحاب العمام يخد خط واحد على طول كده ده جهل عنده قصور في العلم ما بيفهم ان لكل مقام مقال في مقام دعوة اه والله حلوة انا بدعو يبقى هبدأ بليونة كلام جميل أو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 وأسيء إلى الله ومازال حتى الآن ومازال حتى الآن فدي مسألة ينبغي أن يكون فيها حصر أن يكون فيها حصر لا أنا آه أبدأ داعيه أعلى أين يا راسب بروح ادعو واحد مش فاهم بفهمه طلع قليل الأدب مش هتطيله مش هتطيله لأنه مش ضعيف لا أنا معي الحق والحق قوي أشوف فرعاوه في قمة جبروته أخذ حقه في القول اللي خلاص ليه حقا إنه تقاله قول اللي كذا وكذا وكذا وعايز آيات وبراهين ودلائل فضل طلع قليل الأدب كان في حص أظنك مسحورة وأحرددهال وأظنك مثبورة وما فيش بقى كلام بقى والدعاء لابد ان يتعلموا هذا الليل له مكانه ولذلك دائما يعني أهل الحق وضعوا قاعده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 المساله تنتهي وعشان كده انا بقول لابد اللي عايز يشوف اسلوب الدعوه ازاي لابد ان يقرا في هذه القضايا بالعينين مش بااعور العين لا كلام هذا مرفوض شكرا اقول هذه من الآيات التي تحتاج فعلا الى ان كنا نرى هذا عشان ما بقاش ده النظام على طول والاسلوب على طول لا, لا. ومن هنا بقى إذا الى فرعون انه ايه في كما قل بقى في سوره فقول له قولا لينا الايه دي بتقول لك اللي قالوه له ايه قالوه له ايه الى فرعون انه ت فقل هل لك الى ان تزكى يعني هل لك سبيل ورغبه في ان تتطهر تزكيه تطهير في ان تتطهر الله هو كان رايح يطلبه بأنه استحمى ولا ايه قالوا لا ما هو الكفر والشرك نجاسه مش ربنا قال انما المشركون ناجس يا ابني مش, مش يعني مش اصابتهم نجاسه نجس ام اصل النجاسه أصل النجاسة وعينه كده يبقى فقل هل لك الى ان تزكى لك رحب وسبيل إلاك تتطهر تتطهر من ايه من إيه من الكفر والشرك اللي ده فيه لأنه ايه لانه نجاسه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 ولذلك لما دعاه سيدنا موسى إلى عبادة الله زي ما قلت لاخوانكم مرة اسأله فمن ربكما يا موسى مش عارف ومرة يقول له وما رب العالمين مش عارف مش عارف, مش عارف, مش عارف, مش عارف وعشان كده لما قلت لاخوانكم في محاضرة قريبة ونحن في سوره القصص قلت اني ورد السؤال منه مرة بما ومرة بايه بمن بمال. طب هو سائل بديه ولا بديه سائل بديه ولا بديه قال بالاتنين لأنه يجهل الله مش عارف مش عارف رب ربنا مش عارف رب الله. فلما هو مش عارفه فقاسه على نفسه هو له ما هي وله كيفية له ما هي وله كيفية وكل شيء في الكون له ماهية وله كيفية ماهية المادة اللي صنع منها وكيفية الشكل بتاعه فأنا ليه ماهية لحم ودم دي اسمها المهية وليه كيفية راس وعنين وودن وأنف وايدين ورجلين دي اسمها ايه كيفية. كيفية كيفية فهو بيسأل عن الاثنين ما يسأل به عن ماهيه ومن يسأل به عن الكيفيه فعايز يقول له الاله اللي بتدعوني ليه ده ماهيته وكيفيته ايه ما هو احمر ما هو مش عارف ما هو مش عارف فبيقيسوا على على نفسه على نفسه فاساله يدلل على جهله لا يعرف الخالق لان الخالق لا يسال عنه بما ولاما لأنه لا يستطيع مخلوق أن يحدد لا لله ما هي ولا لله ما يدرش يحدد لله ما هي ولا يدرش يحدد لله كيفي لأنه غير ونزام قلت لك من العبر قلت لك الكلام ده قلت لك من العبر أن تقيس غائبا على شاهد ده يسمو القياس الفاسد أن تقيس غائبا على شاهد إنك حاجة ما شفتهاش تقوم تتخيلها من خلال حاجة أنت بتشوفها لازم تغلط ونظرت لك مثال زمان وقلت لك لو إحنا ثلاثه قاعدين في جزيرة معزولة عن الخلق أنا والشيخ علاء والشيخ إبراهيم ما نعرفش غير الأشياء البدائيه الميا والشجر والسماء والباس باس ما عرفش غير كده معزولين عن الدنيا فشاءت الأخضاء إن واحد فينا جو بيعوم خلاص سرح به المية خدته رابطه على الشط التاني فلقى نفسه في مصر هنا فجأة لقى الناس بتلبس وهم عارش دل ورق الشجر وخلاص وفجأة لقى عمارات وفجاه لقى عربيات حاجات ما راها من قبل ما يعرفوا عنها شيئا خلاص عاش في مصر وعرف وجي في يوم قال أمار ارجع بقى أجيب لي اتنين الغالبانين اللي عنيني ناكدوها فعال انت كنت فيه لهم سكتوا ده انا جئتكم من عندي أناس الحديد عندهم يتكلم ما هو شاف التلفزيون وشاف الراديو وشاف الكاسد كده الحديد بيتكلم طب بالله عليك بقى الاثنين المساكين دول اللي ما شافوش الكلام بقى اصلا هيقعد يتخيل الحديد اللي بيكلم ده يتخيله إزاي لا هيجي بقى بقى على راديو ولا تبع عرفش كلام ده هيتخيله ازاي يبقى ما دام بيتكلم هيقيسه على نفسه يوم كل واحد فيهم يبص للتاني حديد بيتكلم اه يبقى ليه شفتين وليه لسان ده اللي هيروح بيه خلاص ده اللي يعرف فقاس غائبا على شاهد غلط والله والله اصاب لازم يغلط عشان كده بيقولوا قياس الغائب على الشاهد من القياسات الفاسده فحضراتك بقى لم ترى الله لو حبيب بقى تحدد له ما هي وكيف هي. هتعمل ايه هتعمل ايه في اللي حواليك تغلط ولا تصيب تغلط ولا تصيب فربولي قالوا لتصنع على عين هتروح باصس اللي عين اللي قدامك ده صح رحت في ستين دهية يبقى ينفع تقيس غائبا على شاهد ما ينفع ولذلك لا يمكن تتكلم في ماهيه الله في كيفيه الله حتكفر بالله امال اعملها ازاي امال اعملها ازاي لا انا ماليش غير اني انظر في صنعته فاتعرف عليه كل صنعه ابص لها اقول لا اله الا الله بس لكن بقى شكله ازاي اروح في داخله وعشان كنت لك زمان ان كل الفلاسفه بداوا فلسفه بحق وانتهوا بباطل كل الفلسفة اتفقوا ان مدام في صانعة لابد ان يكون لها صانع دا حق ايبا في اله للكم راحوا في ستين داهية لما قعدوا يقولوا بقى طب الاله ده بقى عامل ازاي هو عادوا بقى تصور عليه انه عبلاق والتناعة تصور عليه مش عارف ايه راحوا في ستين داهية فهو مسكين فالعامل ده مسكين مسكين صحيح عشان كده قلت لك ان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف نفسه جمع بين لفظين في الاصل متناقضي قال هو الظاهر والباطل تقول يا ظاهر يا باطل الاثنين ازاي قالك اه ما دي اعتبار ودي اعتبار هو الظاهر اذا نظرت في مصنوعاتي فكل صلاه بتقول لك لا اله الا الله هو الباطل اذا اردت ان تعرف ذاته بس مش هتصل مش هتظبط فده مسكين مش عارف مين رب العالمين عشان كده لما سال بمن وما مش هتلاقي بقى سيدنا موسى اتكلم معاها في المهية والكيفيه لا هو سيدنا موسى نفسه معرفه امال يتكلم معاه في ايه بقى يتكلم معاه في ايه في الصانع رب السماوات والارض الذي اعطى كل شيء ايه خلقه ثم هذا كده بس عايز تعرفه هو الصانع هو صاحب الصنعه بس فنعرفك عليه عن طريق صنعته لا عن طريق ذاته عن طريق صنعته صنعته ولما تعرف بقى ربك تعرفه بصفاته تعرف الله بصفاته اللي ما دام هو الخالق لهذا الكل يبقى قادر عليم قديم كده حي قيوم ولا مش بقى لا ولما تعرف كل ده هذا يورثك الخشيه منه اللي بيخوفوا الناس من امريكا بيخوفوهم ازاي طب بالله عليك شفت امريكا شفتها ولا شفت الجيش بتاعها وانت عارف شافوا مسلح ازاي بيعمل انت ما شفتش بيخوفوك بقى من امريكا ازاي بايه بقى يحكولك عنها ومن لما يحكولك عنها تعرفها من غير ما تشوفها عندها جيش مش عارف ايه وعندها اصول مش عارف ايه وعندها قنابل القنبله بتترمي سيح اللحم وتسيب العض وعندها كل ما بتقف على الحاجات دي ده يوريثه كإيه خشية ميل فيبقى الحكام عادين يعملوا كده ويطلع راحت فيهم وكلموا امريكا أمريكا مش أداها زي الجحش اللي كان بيعكم ده, ده ولا مش أداها كده طب بالله عليك يا ابني ده أنت لما عرفت قدرة أمريكا ترعبت منه، أمان لما عرفت الخالق ما خفتش منه ليه ما عرفتش إنه هو الجبار وهو القوي وهو المتين مش عارف ده ولا ليه ما عرفت هو العليم والرقيب بتخافش منه ليه أنت مش عارف ده هو الأمريكا أنت مش عارف ده اذا أنت حينما تتعرف على الله من خلال آثاري ومصنوعاتي ومن خلال صفاته ده بيعمل فيك إيه بقى؟ يورثك الخشية منه ولذلك شوف سيدنا موسى قبل الترتيب ده. خلك إلى ان تزك وأهديك إلى ربك أعرفك عليه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 علم بالله لن تخشى غيره ستعلو خشيه الله في قلبك على كل خشيه ولذلك لما تلاقي الناس عماله تتكلم عن خشيه الناس واخشى لهم كخشيه الله او اشد تعرف ان جهل بالله والله عندهم جهل بالله ولذلك ربنا قال لو عندك علم اليس الله بكاف عبدا اسمع الجاي إيه ويخوفونك بالذين من دوني إيبا دا جهل تخشف من هو دون الله هذا جهل منك بالله وبقولها اللي فيه وذلك زمان قلت لإخوانكم العز بن عبد السلام أما تولى خلاف الصالح أيوب خليفة وخارج بقى في موكبه يسير بين الناس العز بن عبد السلام سلطان العلماء يسير هو غلام الله قال له موكب للصالح أيوبه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 اذا سالك الواحد الديان يوم القيامه هو دعك يكون ردك على الله لو رديت كده خلاص وظل به حتى اصدر قرارا باغلاق الخمارات ما فيش من مكانه غير وهو بيقول تغلق كل الخمارات لما انصرف الموكب الغلام بيقول العز بن عبد السلام كده بيقول له يا شيخ الم تخشه انه السلطان وكاد ان يغضب تعمل تكلمه ويعني كنت خلاص أفلت وكان في استطاعته أن يشير شر واحدة كده فيقتلوك حرس يتقعد الدنيا بتاعته يشاورك خلصوا عليه فقال له كلمة جميلة جدا قال يا غلام استحضرت عظمة الله في قلبي فكانوا أمامي كالذباب هي كده إلاك لما تعرف الله حق المعرفة هتخشى ولما تخشاه مش هتخشى غيره خلاص مش هتخشى غيره خلاص خلصت اذا الطريق الى خشيه الله العلم بالله انك تعلم وتعرف الله حق المعرفه وتعرف الله بصفات شوف بقى رزاق يبقى مش هتخاف على رزقك قوي يبقى مش هتخاف من اي قوي سميع عليم يبقى مش هتعصف الخفاء اقعد عدد اقعد عدد هذه الصفات ده يريدك الخشية من الله فشوف سيدنا موسى هذه البدايه هذه القول الله هذه القول الله لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك اعرفك على الله عشان يتجاهل مش عارفه خلاص تكون النتيجة ايه فتخشى مش هتكترق عليه مش هتقول الناس للناس بقى بعد كده ها؟ عن ربكم الأعلى مش هتستبد بخلق الله لا لا لا كل ده ينتهي فتخشى فتخشى إذن ده المطلب من الله سبحانه وتعالى من سيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ طه وقل له واحد اتنين ثلاثة ده المطلب تسأل نفسك بقى نفذ وسيدنا موسى نفذ الكلام ده نفذ طبعا راح القرآن أقول لك إيه فأراه الآية الكبرى قال لا فأراه الآية الكبرى تفهم من كده إيه ده راح وقال له القران اختصر كل ده ده راح وقال له ولذلك لما تقرا بقى في الايات الاخرى ولذلك هو جمال التعادل القصه للقصه الى لما تيجي كده يحصل في الاختصار ده لازم هتدور عليه فين في الصور الاخرى تقول ده على طول هنا في اراءه والايات الكبرى بعد كده انه راح بقى وحصل كلام وبعدين انتقل الى استدلال مش كده ليه بيدلله بيدلل له بيدلل له طب ايه الكلام اللي حصل تقوم رايح للصور الاخرى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 طبسوا عليه يعني اللي فرعون بيطب دليل مش قالوا إن كنت جئت بآيات إيه فأتي بها أنا عايز دليل أنا عايز دليل فتنظر إلى فراعين العصر كلاب العصر اللي كنا عايشين معاهم ما بيدوك الفرصة دي ما بيدوك الفرصة دي يعني تروح تقول يقول لك ها ها اللي إحنا غلط وانت وتصح اه حسني في نظرك ايه؟ تبقل له ظالم فاسق الله يحرق ما فيش بقى يقول لك بقى يعني طب والله هدى ليه لك لي انت بتقول كده ليه مش فيش بخالص في اضرب ورزع ويرمي على طول كده اضرب ورزع ويرمي خلصت على كده خلصت على كده في سنة تلاتة وتسعين كنت عامل للشريط بتكلم على الحسن حسن فبقول ان هو اغبى من حكم مصر من اول الفراعين القدامى لحد اليوم اللي حكم فيه وأغب واحد حكم مصر فما دخلت على وكيلي اللي النية بتأمن الدورة كرسم شمس صلاية فأول ما دخلت مصر إليه اللي وعد يكتب أوصافك ودخل عليه متهم يلبس مش عارف أيوة وبعد الاسمك وسنك والكلام اللي انت عارف صد له عاد اللي طعنت ده مجاز تسجيل كده وأحداث عليه طخ فليت نفسي بقول يا حسين يا مبارك أنت أغب من حكم مصر راح آفه ده كلامك قلت له قال لي حد يقول لي الولي الأمر كده أنت اغبى من حكم مصر قلت له حضرتك أنا أعرف ان فيه في البلد ديمقراطية وفيه حرية كلام فأنا اتكلمت بالحرية دي وده رأي حضرتك شايف رأي غير ده اقنعني أنا على استعداد أخبر حضرتك انت اقنعني أنه هو مش اغبى من حكم مصر هل اقنعك قلت له قال لحاضر خمسة واربعين يوم استمرار حبس يلا مع شفت الاقناع شف أول. اقناع تمام عد تدعيله الخمسة اربعين اليوم بالك طبعا انت عارف طبعا هاد. هاد الاقناع ففيش بقى حاجة اسمها عندك دليل عندك حجه عندك كذا عندك كذا عندك كذا فيش كرام ده وذلك اللي قلت ان فراعين العصر الحالي اشد من فراعين العصر العصور السالفة وتعلموا منهم وتعلموا منهم فشوف ان رقم واحد قال لك هذه الغلطه اللي وقع فيها يقول لك في غلطات وقع فيها فرعون ان رقم واحد قال له ايه دليلك فراح جايب له الدليل يقول لك دي غلط ده عند الفراعين بتقعد دلوقتي يقول لك دي غلط وهيقول لك وقع في غلطه ثانيه بقى انه جاب بقى اللي يناقشه حجاته مش كده ولا ايه فايه اللي حصل غلبهم فانقلبوا عليه حصل الصحر غلبهم فانقلبوا إيه عليه فلما جينا في يوم الآن قلنا لهم كده طيب احنا عم ناس متخلفة طيب أنا, أنا ليها مطلب أنا عايز تلات شيخ لازهر ستا طاوي وعايز مفتي الجمهورية وعايز رئيس جامعة لازهر أكبر ثلاث عيما في مصر وعضوا قدامي في منظرة علنية عشان يثبتوا للناس إنه راجل غلطان وحاسبوني زمانته عزيز رد على ظابة أمن الدولة قال لي وحطمك كده باللفظ بقول لك كده واتامك كده شوف فرعون قبل ده جاب اللي عنده علشان يواجه سيدنا موسى فرعون مصر لا لانه لو جابهم هينفضحوا هتبقى في بجلاجل بجلاجل فالا يحصل سينقلب الناس عليه هي كده سينقلب الناس عليه فتعلمه ولذلك بام اشاد بمن فرعي ولذلك قلت لك كده قلت لك وبكرره وبذكرك بيها دايم قلت لك سعيد ابن جباي لما الحجاج بي بينكل بي, بي, بي, بي, بي, بي وضار بينهما حوار فراح ناظر للبطانه بتاعته قال يا سمعتم ما يقول تعرف المطيبطيه اللي بعوده جنب كل حاكم وجنب كل مسؤول زي المطيبطيه اللي كانوا عادي حوالين اس صفوت الشريف والزكريا عزمي والحمار بتاع مجلس الشعب ده والشؤالة الحرماء اللي كانوا عاديين دون يطبلوه وزمروه على طول كل طاقية كده فالحجاج قاعدوا حوالينا المطبلاطية ده فبيتكلم مع سعيد بن جباي فما أعجبه ما قال فقال لهم ما قال قال نعم قال فما قولكم رايكم رأيكم في اللي ده بقى قالوا اقتل ده يموت على طول زي ده تعلم اقتل فسيد ليباري بيبتسم فالحجاج بيندهش على ما تبتسم قال إن اخيك أخيك لهي أفضل من بطانتك فالحجاج ليتنين إخوات أكبر واحد أكبر واحد أصغر فذهب ذهنه إلى اخويه فقال أي أخوي الأكبر أم الأصغر قال لا بل فرعون بل أخوك بكلهم إخوات بل أخوك فرعون فإن بطانته قالوا له ارجه واخاه ادله فرصه يبين حجاته ارجه واخاه ولادي الذين دول ما فيش ارجه فيه اقتل بس على طول كده هم زي الكلاب اللي كانوا عايشين دلوقتي اللي ما فيش يدوناش فرصه ارجه دي ادله فرصه يعني ينظر حجته دي مش عندهم دي على طول احبس اقتل اعدم حاكم خلصت وما اطلع لكش حس لا تنطق ببنت شفه سافه فأفاقوا فراعين زمان فشوف فرعون هذا بيعتبروه ايه في غلطة ايه الغلطة اللي قاله ان كنت جئت بآيات ايه فأتي بها اهديها تلقى في ايه اخر في اخر هنا بقى على طول جبل فاراه ليه الآية الكبرى يبقى حط في دماغي وانا بقرأ الآية دي ان فرق. موسى ذهب كما أمره الله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 اللي ربنا علمهم له وما تلك بيمينك ايه يا موسى في بداية الكلام القها يا موسى فإذا هي ايه حيات عرف حتى ايه وبعدين اسلك يدك في جيبك تخرج ايه بيضاء من غير ايه فذانان ايه برهانان الى فراعون فعرف انهم عادل برهانين يؤكدان انه نبي ورسول. كان ده مطلب في العار. بتقول إنك رسول من رب العالمين وإن رب العالمين ده اللي خلق السباغت وخلق الأرض، ها؟ وقدر الخلق. آه. أين دليلك على ما تقول إن كنت جئت بأيتم فأتي به؟ اللهم لا إني ولا إني. هنا الآية بتقول إيه بقى؟ فأراه الآية الكبرى. تومت تبص هنا. تقول ده قبل آية واحد. وصف القران بانها ليه الكبرى وتقرا في السوره الثانيه تلاقيه قبله اثنين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظر الله هو جاب ايه ولا جاب اثنين ما شك ان السورة اللي بسطت وبينت اللي قبل الايتين العصا واليد خلاص حاسمه يبقى الكلام هيكون فين هنا بقى ان ليه هنا قال فاراه الايه الآية الكبرى فاراه الايه الكبرى طيب اول العلم رد بالآية الكبرى بقى. بعض اهل العلم قال المقصود هنا اليد فقط وسميت الايه الكبرى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 فعشان كده كانت هي الايه الكبرى وركزت عليها هذه الايه البعض عكس قال لا ده هو مهتمش بامر اليد بدليل انه لما اراد ان يقارع قارع ايه موضوع العاصفه فتبقى دي الآية الايه الكبرى الايه الكبرى ولذلك قالوا ان اليد اليد لم تؤثر في القضيه بقدر ما اثرت العاصفه عشان كده ركزت عليها الا قاره الايه الكبرى الايه الكبرى التي غلبت ايات الصحراء اللي هجبه بقى عشان كسب مئات بالاله ايه الكبرى بالاله الكبرى فقالوا بقى هي العصر يبقى هي العصر ليه قالوا اذا قلت لك كبرت كل ما جاءوا به طلعت بقى الحبال والعصي وهي اللي قلبت موازين الناس وهي اللي قلبت موازين للناس لكت... لأنها كانت هي محل المنزعة والمقارعة اليد دي مش متعودين عليها لكن اللي متعودين عليه إيه ارمع حبل وطلع تعبال فعشان كده الآية هنا ركزت على الآية الكبرى لأنها و... وما جابتش ولم تتعرض لموضوع اليد مع إنه وجاب له الاثنين لكن ركزت على الآية الكبرى لأنها هي التي قلبت الموازين وهي العصا البعض الآخر آية خبالك يا أخي ده المقصود الاثنين وده الراجح اليد والعصر وان كلمة ايه هنا صحيح صورتها انها مفرد ولكنها اسم جنس ولكنها اسم إيه؟ اسم جنس فلما تيجي تقول احضر له الطعام الطعام ده اسم إيه؟ اسم جنس مش كده ولا ايه اسم جنس لكن هو كلمه قدامك ايه ها مفرد اهي لكن تقول احضر له الطعام دي كلمه مفرد لكن بيندرج تحتيها ايه العيش والجبنه واللقه والرز الطبيخ الحاجات اللي انت حطيتها كلها خلاص يبقى كلمة الطعام دي اسمها ايه اسم ايه جنس اسمي جنس لما اجي اقول لك لا تنتهكوا حرمات المسجد يبقى تقول لي ايه يبقى احنا هنحافظ على مسجد واحد بس مش كده نحافظ على مسجد واحد بس امال لما بقول لا تنتهكوا حقوقكم لا تنتهكوا حرمات المسجد يعني ايه ده اسمه جنس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 ودهك العجب بقى ان رقم واحد جعله يرى ما هو ما لم يعتادوه ولم يالفوه عشان ما يبقاش هو سعر زيهم كده فاره اليد فكانت ايه كبرى من ناحيه انهم لم يالفوه ثم اراه ليه العصا شيء الفوه عشان لو جاب له اليد بس يقول له دي مش ده مش شغلنا لا ده جاب له حاجه مش شغلهم عشان ما يبقاش ساحر زيهم وجاب له حاجه بقى شغلهم عشان لما يغلبهم يدركوا انه على حق يبقى قبلوا اثنين فايه كبرى فانطلق على اليد وتنطلق على الايه العصر يبقى فراه الايه الكبرى طيب سمع حجه كما قلت قوليه وكلمه عن ربنا وايات تانية كتير كلمت عنها وراى ايه ها بصريه واحنا قلنا كده ده كان دليل على ان كل صاحب دعوه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 التي تاتي مع الرسل سميت معجزه تصاحب من يدعي النبوه يعني يجي يقول انا معايا امر خارق للعاده ليكون دليلا على انني رسول فلا بد ان يكون الامر الخارق له مصدقا له وليس مكذبا له انا قلت لك قبل كده ان احيانا قد ياتي من يجري على يديه امر خارق للعادة بس يكون مكذب له مش مصدق وضربت لك مثال زمان بمسلم الكذاب لما قالوا له محمدا يأتي بالمعجزات فأين معجزتك مش انت بتقول لك نبي زيه طب التعال تتألف لنا كلامه وتقول ده قران زي قرآن طب هو ليه آيات معجزات قالت زيه يعني قالوا آخر شيء فعله أنه رد عين قتادة قتادة فقأت عين النبي خدها كده وحطها فعادت أحسن مما كان آل بسيطه أوه ائتوليه برجل اعور فجابول واحد اعف جعله ينام قال لهم انا اثبت لكم ان انا رسول مش محمد رضي عن قد هذا لا احرض عين فبصق في عينه العوراء فعميت الأخرى دي م... انا بقول لك ده أمر خارق للعادة والله طب عمرك شفت واحد يبصق في عين واحد اعور يعمل الثانية دي شفتها اهو ده اسمه ايه امر خارق للعادة ده أمر خارق للعادة والله أنا بقوله، لكن جاء ليصدق أم ليكذب ده السؤال بقى جاء ليصدق أم ليكذب لو كان يصدق هو كان عايز يبسك فيها عشان إيه عشان دفات فرحت تانية مع مية فزاد الطين بالله يبقى كذبه هو صدقه يبقى كذب. إذا نحن نريد امرا خارقا للعادة يصدق ولا إيه ولا يكذب يصدق ولا يكذب فكل نبي لمد أن يكون له معجزات ايات تشير الى صدقه في دعواه انه انه رسول اذن سيدنا موسى جاب من الدلائل والبراهين ما يشير على انه رسول رسول اي طيب رد فعل فرعون ايه بقى انا بقول لك واعظ اقول لك واقول لك الى ان يرث الله الارض ومن عليها المتكبر المعاند لا يتغير لا يتغير هو غير قبل الحق غير قبل الحق ولذلك أعجبني كلمة يعني قالها ابن عباس قال جاءه رسولان مش رسول واحد اللي ومش جايين لأمة ده جايين لمين لفاردة هو اذهب إلى فرعه ومزهره جاءه رسولان وجاءه معجزتان وآيتان يد وعص مش حاجة يعني كالتكفي ايه لا ده اتنقى رسولان ومعجزتان ثم ساق له يعني موسى وهضوا من الحجج ما يقنع اي عقل رد فعله ايه رد فعله ايه هو الحمر حمر كان رد فعله ايه ده اللي لو انت بقى استعرفه وتكمله من خلال الصورة التي معنا يبقى اشوفك يوم الخميس بعد القادم علشان بتجيش وتدي عليه